وله وزينا وزينت وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القفار نباته ثم يهيج فتره مصفور ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وفي الآخرة عذاب شديد وموفرة من الله وموفرة من الله وربوان وما الحياة الدنيا إلا متاع قبور سبقوا إلى موفرة من ربكم وجن وجنعة عرضها كعرض السماء. الأرض أعدت للذين آمنوا وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أن إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد